بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا جاء.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 افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينناها وزينناها وما لها من فروج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 القيا في جهنم كل كفار عنيد من ناعل الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فالقياه في العذاب الشديد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 أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد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 مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير